الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت أحق من حمد وأحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأنصر من ابتغي لا إله إلا أنت لا ند لك ولا شريك لك ولا مثيل لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بحلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ فلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك على نية الحلال ما احللت والحرام ما حرم والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والعباد عبادك والخلق خلقك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ارحمنا وجد علينا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله فكرت في موضوع يناسب أيامنا هذه عظمة واقتدارا وألقا وازدهارا يناسب الختام السعيد لهذا الشهر المجيد فهداني ربي إلى موضوع يمس كيان الأمة المسلمة ويدل إلى وحدتها الحقيقية وإلى قيمها الأصيلة في رمضان انتظم شمل الأسر وجلسوا جميعا على مائدة واحدة فجاء المسافر وحضر الغائب وعاش الناس في أمن وعاشوا في رمضان في شمل الاسر أمسيات انس طيبه اجتمع فيها شمل الناس وهذه نعمه تستوجب شكر الله عز وجل ولكنه كما انتظم شملنا فان رمضان قد انتظمنا بقيم شتى احيا فينا معاني الايمان وبث فينا روح الامل وفجر فينا دواعي الخير وانت مجتمع مع اسرتك هل فكرت في امم من المسلمين واقوام من المؤمنين فرقت الحرب شملهم ومزقت الاقدار اجتماعهم هل تاملت في فقراء ليسوا اقل ذكاء من اغنياء وفي بؤساء ليسوا باقل معرفه بامور الحياه من السعداء ولكن الظروف والأقدار حالت بينهم وبين ما يشتهون فيعيشون في قل المعانات وعوامل التشريد ووقعة الحياة وحالات من البؤس إن هذه الأيام المباركة التي اجتمع فيها شمل الناس عليهم أن يتذكروا اخوانا لهم في البؤس وفي الحرمان وإن السعيد هو الذي صام لله وتفقد خلق الله ورعى عباد الله فأطعم جائع وكفكف عبره وساعد مسكينا وقام مع الناس يعينهم في أمور حياتهم إن هذا هو السعيد الذي يمكن أن نقول أنه صام صوما صحيحا مكتملا استطاع أن يوازن بين حق الله عز وجل في الصوم وبين حقوق الناس وخدمه عباد الله وخلق الله والسعي في مصالحهم وفي قضاء شؤونهم ان امتنا المسلمه تمر بها هذه الايام الايام العصيبه هنالك من يعيش على حد الكفاف ومنهم الفقير ومنهم البائس ومنهم المسكين ومنهم المحروم ولقد كنت احلم واتمنى وأرجو أن تكون هذه أماني أن لا يمد مسكين من المسلمين يده، والا يتعرض مسلم لذل السؤال كنت أتمنى أن تصل المحتاج حاجته وهو في بيته، ولو أن الأمة قد تضافرت ولو أن الجهود قد ولو أن الجهود قد انتظمت. إن أموال المسلمين الموجودة في ديار الكفار وفي بنوك الكفرة كافية. باحداث نهضه في ديار المسلمين وتغيير مصائر الناس أو ليس البؤس الذي يصيب الكثير من الناس وقد تروا بعضهم على ابواب المساجد ينتظرون لقمه تسد جوعا او تقيم اودا او حفنه دراهم ودنانير وجنيهات يرجعون بها الى بيوتهم ما كان لهم وما كان للبؤس أي ام ديارنا لو أننا قمنا بواجبنا ولكن يبدو أننا قصرنا في فرائض الله وفي شرائع, وفي شرائع الله وفي فهم دين الله وقصرنا في استغلال موارد الله وبركات الله التي أعطانا إياها فعم البؤس ديارنا ونزلت الفاقة في مجتمعاتنا ونحن تحت المراوح والمكيفات نتذكر أحوالا في أمتنا ليسوا بكفار انهم من اهل لا اله الا الله انهم من امه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يسهرون في الافلام والمسلسلات وأناس يبيتون على القذ في المدافع والطائرات أناس يشكون التخمه ويعالجون امراض السمنه واناس يتضورون جوعا ويموتون ظما في المعسكرات من المسلمين وليسوا من الكافرين ولو كانوا من الكافرين ولو وجب علينا ان نغيثهم ولو وجب علينا ان نعطيهم ففي كل كبد رطبه اجر اناس يضيعون في دورهم من ساعتها وفي قصورهم من علوها واخرون تخرق الريح جنبات خيامهم ليس هذا من باب الاعتراض فربك يخلق ما يشاء ويختار وهم يقسمون رحمه ربك لكن الذي عاش هذه العيشه عليه أن لا ينسى إخوانه وعليه أن يبادر إن السخي، الكريم، المبادرة المفضال الذي يسعى لمواساة المسلمين ذا أخلاق عالية ورحمة حانية وهكذا كانت قيم ديننا سأقرأ عليكم آيات أنا متأكد أن كلكم يحفظها وقد اخترتها من قصار السوري ومن قصار المفصل الآيات التي في جزء تبارك في جزء عم كل الناس يحفظها والذي لم يحفظها مرت عليه يربط الإسلام بين الإيمان بالله العظيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين هل اطعام المسكين والحض على اطعام المسكين بهذه الدرجه العاليه من الشرع مع الايمان بالله العظيم مباشره قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين طوال معها ولم نكن نطعم المسكين الصلاة بر... الايمان بالله والصلاه ياتي معها اطعام المسكين مباشره ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم كم من يتيم في هذه الايام فقد فقد احضانا ترعاه ورحمه تواسيه ياتي العيد وولدك في احضاني يرى والده سعيد واطفال من امه محمد عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام واو أقول اقول من امه محمد عليه الصلاه والسلام فقدوا العائلة ويوم العيد سيشرق عليهم فجر العيد ويهل عليهم هلال العيد ويخرجون إلى العيد بغير والد كان يرعاهم هل فكرنا في هذه القضايا إن القضية كبيرة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هل فكرت في مسكين يسالك أنه محتاج ليس لكساء ولا لدواء إنما لغذاء يسد رمقه ويقيم أوده من كثير من المساكين في بلادنا في عاصمتنا هذه لا يجدون ما يسد رمق حياتهم يعيشون على الحد الادنى من الكفاف ربما لا نتصور ذلك لأن موائدنا فخمة ربما لا نتذكر ذلك لأن صنوف الطعام بين عيدنا كثيرة ربما لا نتذكر ذلك لأننا ندعى إلى موائد فخمة وهم لا يدعون لهذه الموائد نحن لا نتذكرهم ولا نضعهم في حساباتنا أرأيت الذي يكذب بالدين تأملت هذه الآيات فذلك الذي يدع اليتيم يدعوه يعني يتركه ويدعوه ويظلمه أو يقهره ولا يحض على طعام المسكين الحض على طعام المسكين وإطعام الناس هو من صميم الدين بل تركه من التجذيب بالدين حتى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون أتعرف الماعون إنه الإناء الذي يوضع فيه الطعام ويمنعون الماعون وحق لي ان اشيد بجيران المسجد وبكثير من الخيرين خدر خدر الله ايديهم وبارك لهم ربي فيما امسكوا وانفقوا كانوا ياتون بالموائد لهذا المسجد بإطعام ابن السبيل والمنقطع في والمنقطع ويطعمون الذين اعتكفوا ويطعمون المعتكفين في هذا المسجد والله ما قصروا والله ناس جابوا جرادل مليانه فتة ومليانه رز وملي... ما قصروا والله في زول جاب للناس في المسجد المصلين علم الانانس علم الاناناس ويمنعون الماعون الماعون رمز للطعام في ناس ما بجيبوا المعون لأنه بعدين بيشيلوا هم منه يغسلوه كيف لو جابوا المعون طلعوا بعد ما الناس يأكلوا يغسلوا المعون كيف بيشيلوا هم يغسلوا المعون ويمنعون المعون إن إطعام الناس إن إطعام الطعام الذي هو أساس الحياة المادية هو من الصميم هو من صميم الدين ولم تنتهي الآيات الكثيرة التي في قصار المفصل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن أنا خاف من ربنا يوما أبو سبقا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ولم تنتهي الآيات في قصار المفصل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين في صورة الفجر ألم تمر علينا؟ في صورة الفجر التي نحفظها جميعا حفظناها في المدارس في أيام الطلب الأولى كلا بل لا تكئمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراثة اكلا اللمة وتحبون المال حبا جما ولم تنتهي الآيات في قصار السور في هذا الموضوع فلقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة الصراط فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة وجوع من يتيما ذا مقربة يكون من, يكون من الأيتام الذين لهم بك رحم قريبك يتيم اليتم بالمناسبة ليس عيب لأنه يمكن أن تدور عليك الدائرة وبين عشية وضحاها يصبح أبناءك أيتاما ذلك الأجن وهذا الموت الذي لا يعرف ولا يفرق بين الناس يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربا مسكين لكن إلى درجة أنه علقت يداه بالتراب وسف التراب وذل ذلا شديدا من كثرة مسكنته جاء من يطعمه ومن يقف بجانبه إن أول شيء في رسالتنا بعد توحيد الله والإيمان أول ما خرج من شرعنا أول ما فاح من ديننا أول ما ملأ الآفاق من مكارم أخلاقنا قول خديجة رضي الله عنها في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستبين الوحي قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا الكل الضعيف وتحمل الكلا، وتكسب المعدوم تكسب المعدوم وتعطي الذي أعدم وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق هذا أول شيء قيل في الشريعة قبل أول ما جبل قال يا خديجة لقد جاءني ما قال ملك جاءني حتى خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة لماذا أرى أن هذه القيم تضيع من أمتنا تصل الرحمه وتحمل الكله وتكسب المعدومة وتقرئ الضيفة وتعين على نوائب الحق عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب من صغار الصحابة ومن كبار الناس شرفا ومجدا وسؤددا كان يركب على فرسه فجاءته امرأة مسكينة محتاجة قلت محتاجة لله يا محسنين نزل من على الفرس وفي الفرس ماله الشاي لقروشه وشاي الحاجاته وشاي الأكل اللي نسى البيت نزل من الفرس وأسلمها اللجام قال خذ الفرس بما فيه واحد من أصحابه قال له يا خلاكين ذاته شديد المرد دائر حاجة بسيطة بعدين اول حاجة هي ما عرفك لقدتك فجأة لو جاتك جاز علي عبد الله بن جعفر مع لا شهيدك وما عارف أكي وكان القليل منك يرضيها قال إن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي وإن كان يرضيها اليسير فأنا لا يرضيني إلا الكثير لأنه ابن المكارم ولأنه ابن الشرف ولأنه ابن القيم الأصيلة وبالتالي هكذا كان السلف عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان في متجره يبيع ويشتري وكان عالما فدخلت امرأة شابه تمد يدها فقال للذي على الخزانة في الخزنة شغال معه يوميا لأ لالخزنة حقه ولده كان حقه, حقه عبد الله المبارك قال له يخديها من الخزنة وأشار بأصبعيه قال له درهمين قال لا مئتا درهم كثير شديد حتى قال الراوي وإنها لتشتري لها دارا القوشة للدالية تشتري لها به بعد ما مشت قال لقد لقد أجزلت لها في العطية قال إني رايت مرأة شابة تمد يدها فخشيت أن تحملها الحاجة إلى فعل ما أكره وتكره فأردت أن أعفها قال له مره شابه ممكن يستغل زوله استغل حاجته كده أنا دائرة تاني لو محتاجة فعلا تاني ما تسأل زول وما تلاقي إلى زول تاني عبد الله بن عامر رحمه الله اشترى دارا من خالد بن عقبة بتسعين ألف درهم كان محتاج وباع الدار والدار كانت في السوق عبد الله بن عامر اللي اشترى الدار سمع في الليل بكاء فسأل أهله قالوا أبناء خالد بن عقبة يبكون على دارهم فقال لغلام له قم واذهب إليهم وقل لهم المال والدار لكم جميعا البيت خليت لكم والقرش ما ترجعوها أتظن أن هذا ضرب من ضروب الأساطير وأن هذا من نسج الخيال وأن هذا من الصعب إن في واقعنا لماذا؟ لأننا تشبثنا بالمادة أكثر مما ينبغي أن يكون ولذلك صارت القيم العليا عندنا أسطورة لا تكاد تتنزل على أرض واقعنا نرأها بعيدة المنال ونحن لا نطالب بهذا القدر الكبير من المكارم نطالب بالقدر اليسير من المكارم الذي يليق بضعفنا وبهمني وبهممنا وبعزائمنا وبواقعناها الشيء القليل ويتوالى أهل الإنفاق وأهل الجود وأهل المكارم وأهل الإطعام في هذا علي بن الحسين ابن علي سيد العابدين رضي الله عن السلسلة المباركة كلها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كان هناك فقراء في المدينة نحو سبعين بيت يأتيهم طعام ولا يعرفون من جاء به حتى مات علي ابن الحسين فدخل المغسل يغسله فدخل المغسل يغسله فوجد على ظهره سوادا شديدا من شدة ما كان يحمل الدقيقة على ظهره ولكنه كان يحمله بعد السحر يطوف به ويضع لكل لكل دار امام بيتهم ربطه او شيئا من هذا الدقيق وينصرف وهم نيام سنين عددا وعلموا انه علي بن الحسين لانه بعد ان مات انقطعت السله ووقفت النفقه امنيتي وارجو ان لا اكون حالما امنيتي ان تصل للمحتاجين حوائجهم في بيوتهم وهم موفور الكرامه محفوظ الوجوه والعزه حتى لا يتعرضوا لذل السؤال امنيه عساها ان تتحقق انه بالانفاق والسؤدد والاطعام والمواساة تحقق الأمة مجدها وسؤددها وسيادتها وتحمي ديارها وتحفظ دينها وتصون أعراضها وإن من المؤسف جدا من المؤسف جدا ان تتولى أن يتولى زمام الإغاثة في بلاد المسلمين منظمات صليبية وكافرة حاقدة تحت مسمى المنظمات الإنسانية، وهم الذين أو هم الذين أوقدوا نار الحرب، هم الذين أمدوا المتقاتلين مع بعضهم من المسلمين بالسلاح، ثم إذا خربت الديار جاءوا في صورة ملائكة يحملون الدواء ويقدمون الكساء ويعينون بالغذاء، وهم الذين بذوا بذور الفتنة بين المسلمين. أترجون من هذه المنظمات خيره أتريدون منهم عون أترجون ان يبارك الله لكم فيما قدموا وهنا سؤال مشروع أين منظماتنا الإسلامية أين منظماتنا الإسلامية دعوني أقول بشيء من الحرقه والكلام القاسي لعلهم ركبوها سيارات فارحة لمدرائهم وموظفيهم. أين منظماتنا الإنسانية؟ عباد الله نحن في ختام أيام سعيدة قدموا بين يدينا جواكم صدقه لقد ناجيتم ربكم شهرا كاملا تدعونه وتسألونه وتتملقونه وترغبون فيه وترجون رحمته وتخافون عذابه وتبكون بين يديه وتتضرعون له أن يقبلكم قدموا بين يدينا جواكم صدقه تصدقوا اخوانكم في ايام العيد مدوهم بالغذاء واحسنوا اليهم بالكساء واسعفوهم بالدواء ولا تحوجوهم إلى الكفار ولا تحوجوهم الى الكفار معنا في المسجد صناديق لمعاونة اخواننا في فلسطين فمن اراد ان يسهم فليسهم واننا في المسجد صناديق ايضا نحتاجها لاننا ياتينا من يسالنا دائما الشاي الرشيده وشاي كده وقلنا قبل كده عشان ما في زول يجي يقف قدام المصلين ويحكي قصته وربما يكون صادق وربما يكون كاذب ودي برضه مشكله كبيره مشكله الاحتيال قلت لك لو لا تتصدق تادي وفي نوع تصدق له وتكتشف انه غشك ده تاني بكرهك في الانفاق تاني بترى الاحتيال على كل سائل وبذلك قطع الطريق امام الاخلاق ومكارمها وقطع الطريق على نفسه وعلى غيره من اخوانه من المسلمين وانا انصح كل سائل ومحتاج ان يتعفف للفقراء بالتربيه الاسلاميه نحن نامر الناس ان يتصدقوا وان ينفقوا وان يبادروا ولكن نامر كل احد ان يتعفف للفقراء للفقراء الذين احسروا للفقراء المهاجرين الذين احسروا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا والمجتمع المسلم الراقي طرفان غني يعطي ويتصدق بآداب وأخلاق وفقير ممسك ومؤدب وعفيف ولا يعرفه أحد وبالتالي في ظل هذا المجتمع تقوى الأمة وتنهض الأمة وتنهض الأمة وتزدهر وتعز وتعلو على غيرها من الأمم فبالتالي للمحتاجين ولبعض الأشياء داخل المسجد برضو في صناديق المسجد وفي صناديق مخصصة لزكاه الفطر الفات داخل له دا ما صدد ساكت دا فرط أي دار يطلع زكاة الفطر وقد اختلف العلماء في إخراج زكاة الفطر نقدا الناس يقول لك نقدا ما بزول بعينا عينا دي مستحبة وعند الأئمة الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة واجبة يقول لك لك ما بزول بشي العينا أنا أجزل الدقيق وأقوس الناس ألقوا ينزهتوا زول الدارة الدقيقة ألقوا وين؟ وفي بيقول لك أنا بديه الدقيق دي مش لأنه داير يكسي أولاده داير يعمل داير يسوي وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين قال عليه الصلاة والسلام اغنوهم في هذا اليوم من السؤال يعني المسلمين اغنوهم ما تخلف في يوم العيد يكون جعان يوم العيد ما سيكونوا جعانين أسكد استحب العلماء أن تخرج زكاة الفطر عينا يا في يوم العيد قبل الصلاة يا قبل العيد بيوم أو يومين وهذا اختيار الإمام اختيار الإمام مالك رحمه الله لا تطلع زكاة الفطر يا من اليوم 28 رمضان الجمعة 28 رمضان آخر جمعه يطلع اليوم يا بكريم 29 دجايز نحن فكرنا قلنا نجمع بين السنة الوأ عينا اللي هو يعني أكل في نفس الوقت بين الناس اللي ما بيقدر يمشي يقص الأكل ويقول لك كم من تقول له الربع فوق ثلاثة تقول لك الربع فوق ثلاثة يعني امشي شيء الربع ويعبر مع إنه فيها عبادة جليله يقول لك أمشي اشيل الربع وعبر واشيل في ظهري وأمشي أشوف المحتاجين وين وأكمل جاون نحن ريحناك الصناديق المكتوب على زكاة الفطر دي تأخذ فيها زكاة الفطر نحن حنوديها دارفور نأكل للناس المحتاجين بجد المادارين فالهم المادار يخلصوا ساعة قشرة الدائري يأكل في بطونه الدائري يأكل في بطونه حتمشي دارفور النفر ثلاثة الف ونص تشوف انت بتعول كم نفر هذا نفر عشرة في ثلاثة ونص خمسة وثلاثين ألف خذنا في الصندوق عندك ناس بتعول لو في شافع صغير يتولد يا دوب تعده وتطلع له زكاه فطر وتاخذها في الصندوق عينا ما تتلتف في ناس بتقتلوا نحن عندنا ناس في السوق نياله في الجنينه حنضرب لهم وفي الفاشل واسمعوا عندنا كذا يشتروا كذا شوال وزعوا للناس وحنديها ل ل ل او لتجار او لفروعنا الموجودين هنا فبالتالي هي حتصل في هذا اليوم وفي هذه الايام هي أيام مواصلة ومواساة، فواصلوا إخوانكم ولا تحوجوهم ولا تجعلوهم يحسون بشيء من الغبن أو بشيء من الظلم أو بشيء من الفاقة أو بشيء من الشرمان بارك الله لكم جميعا فيما أنفقتم وبارك الله لكم جميعا فيما, فيما أمسكتم واللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بقي أن تعرف أن من مكارم شرعنا ومحاسن ديننا أنه يعظم مساعدة الآخرين ومعاونة الناس وبقي ان تعلم ان الشرع يحث ويحض على فعل الخير باشكاله وانواعه وصنوفه المختلفه ولكنني اقول لكم اعينوا اخوانكم بالعطايا الماديه وقبل العطايا الماديه بالصلاه المعنويه ليس الدين فقط ان تعطي الناس من المال بوتش انطلق وبمحيا باسم وبمحيا باسم اعطوهم بنفس الرضية وقلب سخي اعطوهم وأسر العطية تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه اعطوهم وأنتم في قمة السعادة وفي قمة الفرح انكم تساعدون مسلما وتعينون محتاجا جاء عند ابن ماجه عند ابن ماجه في السنن وعند الالباني في صحيح الجامع الصغير من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربا ولئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتكاف في مسجده وفي رواية خير لي من أن اعتكف في هذا شهرين رواية أيضا تمشي معزول تقدله موضوعه تساعد مسكين تساعد محتاج كأنك اعتكفت في المسجد النبوي شهرا كاملا شهرا كاملا والاعتكاف في المسجد النبوي صعب صعب مع الإجراءات ومع تلك الوكالات والله يا أخواننا نحن بنحب القروش شديد بالله السعودية عاملة تأشيرت العمر الورق اللي بالصوالة في الجواز دي مكتوب عليها مجانا. تمشي بالوكالة يجيبولك راجع يجيك زول يقول لك باشر ليك بـ 2 مليون كيف يعني وريني حاشر لك كيف بيت مليون بتحت تحت ما كفاكم ما كفكم الطرق الملتويه في سوق البصل وفي سوق التمر وفي سمسره العربات وسمسره البيوت لاحقنا في بيت الله في بيت الله سمسره والله ما لاقاني ليله في السودان كثير استفتي لك يا شيخنا قال لك كان جبت مليون بتحت تحت كده بعد ما الجواز جاء مؤشر يقول لي بنأشر لك بمليون برا اثنين مليون لك عندنا ثلاثه جوازات الثلاثه جوازات زي كده بالله تفهم شو دفعوا الفلوس دا ما قلت لك قتلت الماديه القيم قتلا يا اخي مكتوب في في التاشيره دي مجانا انت ايش جبت لكه وريني اذا وكالة أنا أريدك حق حقا كده كده وريني الدمغة الورقة أي حاجة وريني بتأخذ كده تمشي تأشير وتجي مجانا ألي أقدر أشهد ابنه ناس جوا السفارة ولا ناس برا السفارة ولا سماسره تعين عمرة سماسرة العمرة انتهينا من سماسرة العربات وسماسرة البصل وفق بجينا في سماسره العمرة سماث رجلوة بأي وجه يا أخي بأي وجه ألم يقل جل وعلا ان طهرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لم يقل سواء العاكف فيه والباد الباد الزور جاي من الخلف أنت ممكن تكون أي محله ما بتعرفها إلا بيت الله كيف يحال بينك وبين بيت الله تعالى وانت تريد العمره لو في اجراءات وفي اشياء عشان العدد والناس ما يموتوا والامراض اشياء ممكن ان كل دوله حصه معينه لكن كل دوله تسهل برعاياها ومواطنيها الحصه المعينه للدوله هندي بنزاهه شديده وامانه تامه لان امشي لو ما مشيت العمره وجوازك طلع فاضي وقالوا ليك اثنين مليون ولا مليون قل لنا هوي ما دايرنا ذاتي أنا بقضي حوائج الناس وأخدمهم لوجه الله وبقلب راض ونفس منسرحة وتلقع اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لأننا من دين يعلي من شأن القيم ولا يفصل بينها روى الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في أحاديثه في كتاب أحاديثه القدسية قول الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنما أتقبر الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي يتكبر العباد وقطع النهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكينة والمصاب وابن السبيل حاجة غريبة الله قال ده ورانا الناس اللي يقبل منهم الصلاة نحن في صلاة الزول يتوضع كويس تخش الصلاة تصلي في وقتها تجيب ركوع أو سجودة. تجيب الأركان كلها تصلي صلاة أم ظننا لكن ربنا دخل حاجات نحن بيعتقد أنه ما عنده علاقة مع الصلاة شو يعني؟ أنا أصلي بس أي حاجة براها أصلي دبراه كونه أرحم المساكين دبراه أي حاجة براها ما أي حاجة براها كم ما رحمت المساكين وانت بيصلي معنا صلاة لدي ما من انتفحت منها بس كده قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع النهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملت والمسكين والمصابة وابن السبيث والساعي على الأرمنة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم وبالتالي هذا شيء رفيع هذا يوريك الآية قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الصلاة تفجر دواعي الخير في نفسك وترقق قلبك وتجعلك إنسانا رقيقا وحساسا وإنسانا طيباً ورحيما تجاه الآخرين تتفاعل بقضاياهم وتنفعل بمسائلهم وإلا فما فائدة الصلاة وما فائدة الإيمان إنها دعوة للمواساة عنوان خطبتنا دعوة للمواساة هذا الكلام الذي قيل كله تحت هذا العنوان اسال الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيه ولا محرومة ولا مفروضا من رحمتك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اقض ديننا عن المدينين اللهم اقضي الدين عن المدينين اللهم فك الاسرى من المسلمين اللهم فك أسر المسلمين واقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين من المسلمين والمكروبين من المؤمنين يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم اعتقنا في ختام هذا الشهر اللهم اختم لنا خيرنا اختم لنا شهرنا بخير وأجالنا بخير وأعمارنا بخير وأعمالنا بخير يا رب العالمين اللهم اقتم لنا شهرنا الذي ودعناه بخير عمل صالح يا رب العالمين وتقبله منا وأعده علينا أزمنة عديدة بآجال مديدة يا رب العالمين ورحم إخواننا الذين ماتوا وسبقونا بالإيمان يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير وأعنا لكل طاعة اللهم ثبتنا على عبادتك بعد رمضان اللهم ذقنا في رمضان لذة العباده وح علاوة الإيمان ولذة المناجات والاستقامة على الصلاة اللهم أعنا عليها بعد رمضان اللهم أعنا عليها